قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابها علينا وإننا إن شاء الله لمهدو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 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوا لهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون